في الطب اسمه الميه البيضه ومرض ثاني اشد منه اسمه الميه الزرقاء الميه الزرقاء ديت بتجيب بعد كده عمى لو ما اتعالجتش ربنا عارف كل مرض المسلمين يا رب اللهم امين يا رب ممكن يعني فالميه الزرقا دي يعني معناها يحشروا عمي يوم القيامه هيطلعوا عميين يوم القيامه بعض العلماء قال لك لا ده بتاع الميه الزرقا ده لما بيطلع بيبقى لسه بيشوف شويه بعد كده البصر يروح يعني اول ما يطلع من تحت القبر هيشوف كل اللي بيعدي ليه بعد كده ينتعش فيبقى كل الاهوال اللي شافها دي وما عادش شايف ايه اللي منها بعد كده رعب رهيب بعض العلماء قال زرق الشفاه والعيون من شده العطش زرق الوجوه من شده الكرب والفزع زرق الاكسام الجسم لازم ده لون, لون الحرق اللي بيتحرق جسمه بيبقى لون جسمه ازرق زرق الاكسام الانسان لما بيترعب اطراف ايديه ورجليه بتنقبض فبتزرق ايد ورجليه من شده الرعب ده جسمه كله بينقبض فبيزرق من شده الرعب والهول الرهيب الخمر في اللغة اسمها الزرقاء زرق العقول مخمور العقول وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد تخيل المنظر ده واحد عليه زرقه وشه ازرق شفايفه زرقاء مخموره جسم ازرق ايه المنظر اعمى مامي ايه المنظر ده ده منظر بعث اللي اعرض عن القران منظر بعث اللي بعدوا عن كلام ربنا سبحانه وتعالى اللي اعرضوا عن كلام ربنا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرق عشان تعرف منظر بعث اللي من امه محمد مش هيرضى يستجيب لله اللي من امه محمد مش هيرضى يفوق الانفلونزا الخنازير ايه هي دي تيجي ايه في اللي انا بتكلم فيه دلوقتي يتخافتون بينهم الا لبستم الا عشرة يتخافتون يعني يعني ده بيوطي صوته وده بيوطي صوته بيوطي صوته, بيوط صوته خالص ليه مرعوبين احسن حد منهم صوته يطلع الملايكه تنتبه اكتر زي مجموعه من المجرمين مقتضين للحبس فكل واحد بيتكلم بصوت واطي خايف احسن صوته يطلع الجنود ينتبهوا ليه يضربوه اكتر زائد مرعوبين مش قادرين صوتهم يطلع يتخافتون بينهم إن لبستم الا عشرة يعني ايه انتوا في القبر قد ايه في القبر 10 ليالي ولا 10 اياب ولا ايه طب هو ده معقول هو ممكن واحد يطلع من تحت التراب بعد ما لاقى سواد وبقى شق القبر وبعد كده طلع ولقى الناس بتطلع على يمينه وشماله ولقى النار بتزل لما واحد يشوف المنظر ده هيفكر في اللي جاي ولا في اللي راح هيفكر في اللي لسه مستنيه ولا في اللي كان فيه انا نمت في القبر قد سؤال عن الماضي المفروض ان هو مفزوع من اللي جاي انت انسان في الموقف الرهيب ده يسال سؤال زي ده إله. عارفين لو انت نمت في العصر الحجري والناس لبسها زي لبس القصر الحجري والناس بتستخدم الأحجار نمت وصحيت لقيت نفسك في عصر الذره طيارات وبراج وصواريخ وموبايلات وعربيات وعمارات اول حاجه هتقولها ايه هو كل ده حصل امتى هو انا نمت ايه انا نمت عشان إن كل حاجة تتقلب كده يبقى السؤال ده سؤال واحد صح انا كل حاجه مقلوبه فهو مذهول من الانقلاب ايه ده هو فين الشمس وفين القمر وفين السما فين الجبال وفين الانهار وفين الارض فين النجوم فين معالم الحياه اللي احنا الله مت عليها فين والملائكه مليارات الملائكه دي كانت فين كانت مستخبيه فين والمسلمين المؤمنين المستضعفين ايه اللي خلاهم على منابر من نور واحنا مال بجسمنا بقى الشكل ده ومالنا بقي عاملين كده ليه احنا ايه اللي قلب الوضع ده ايه اللي عمل الانقلاب الرهيب ده ان لبستم الا 10 سؤال ناس مذهوله من الانقلاب اللي حصل في اوضاعها اللي لبسته ممكن تكون برضه على مده الدنيا انت قعدته في الدنيا قد ايه 10 ليالي تخيل الوقت عارض ليك 10 ليالي في سان فرانسيسكو او في تركيا او في اعظم منتجع سياحي من المنتجعات السياحيه في العالم 10 ليالي اعمل فيها اللي انت عايزه اللي انت عايزه بس بعدها في حساب وعذاب يبقى انت رايك ايه فيها انتوا الدنيا يا جماعه في الدنيا ليه المجتمع بيتقلب مع كل ازمه من ازمات الدنيا ليه ايه اللي مخلينا متعلقين بالرسول قال عليه عليه الصلاه والسلام لما قرأد ان يصف قصرها قال الدنيا ظل زائل يعني حاجه بتروح في سو... في, في... في دقايق ايه اللي مخلينا متمسكين بالملعون الملعون ما فيها الا ذكر الله تعالى وما وله علم او متعلمه ايه اللي مخلينا متمسكين بالرسول قال عليها جد يا اسك خروف ميت عف انناكله ازاي ده الناس شايفه الوقت مناظر الخنازير في التلفزيونات الناس بترجع من مناظرها ما بالك لو دي لحمه معفنه بقى وانت بتاكلها تاكلها ازاي الرسول لما قرر يوسف حكره الدنيا قال دا دا جناح بعوضه احد يعني الاخوه في الدعوه جا له عقد عمل بحوالي 15000 جنيه بره فمرضاش عشان يستمر في صغره في الدعوه ويدعو الناس ويدعو الى الله وينور الناس الطريق فبقول له انت مش يعني مش على انك انت قال لي على جناح عايزين ايه عايزين ايه بعد ما الرسول وصف الدنيا بكل الاوصاف دي عليه الصلاه والسلام بعد ما الرسول قال عليها ملعونه وحقيره ومتعفنه وزائله ايه اللي لسه ممسكنا في الدنيا ايه اللي لسه معلقنا بيها ايه اللي لسه محزنك عليها ايه اللي لسه مخوفك فيها ايه اللي لسه مخليكي متمسكه بيها يا جماعه عايزين نفوق يا اخواننا الرسائل اللي جايه من ربنا دي كلها ما تفوقناش ازاي ازاي يا جماعه ازاي كل اللي حوالينا ديت من رسائل التذكير واليقاظ من ربنا ما فوقتناش وما فهمتناش ده احنا متاخرين قوي قوي عن المستوى عايزنا اللي عايزنا ان نبقى فيه الا لبستم الا نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقه الا لبستم الا يوما امثلهم طريقه هنا مش معناها الذكي الفهيم اللي فيهم لها دي كلهم اغبياء وكلهم جحله وكلهم مش فاهمين حاجه ومر ربنا بيقول امثلهم طريقه ليه سخريه سخريه واستهزاء ده كلهم اغبياء كلهم ضيعوا امرهم كلهم مشوا في طريق غلط كلهم ضيعوا مصرهم الا لبستم الا يوما ويسالونك عن الجبال فقل ينففها ربي نففه فيذرها قاعا صفصفا يسالونك عن الجبال هم بيسالوا عن الجبال ليه يا محمد يا ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام نعم عايزين ايه انت بتقول دلوقتي ان اليوم الاقي في زلازل اه وزلازل رهيبه اه طب الوقت زلازل الدنيا اما بتيجي بتوقع البيوت بتوقع العمارات انما ما فوقعش الجبال عمركم سمعتوا ان في جبل وقع في زذال جبال الهيمالايا اللي 9000 متر فوق الارض و24000 متر تحت الارض زالئني واحدي مش هتقع الجبال مش هتقع بالزلازل اللي انت بتتكلم عنها ايه انت مش بتقول لنا ان يوم القيامه هيبقى حر رهيب والشمس هتتدو من الرؤوس قدر ميل والناس هتغرق في عرقها من شده الحر اه احنا بقى الجبال فيها اكنان وظلالها نهرب ليها انت مش بتقول لنا ان يوم القيامه عطش رهيب والحلوق هتتمزق من شده العطش اه الجبال مليانه عيون متفجره منها هنهرب ليها ونشرب منها انت مش بتقول كلنا ان في ملائكه هتقبض علينا وتاخدنا المكان الحشر وبعد كده ملائكه تاخدنا للارض على الله وبعد كده لو ربنا قال خذوا فقولوا 70000 ملك يقتدوا العبد للنار والعذاب الله ايوه الجبال فيها الاف المغارات والكهوف وهنهرب وال... نلوذ بيها انا لو حد في الدنيا جري ورايا انا ههرب للجبال انا يومها ههرب للجبال يسألونك عن الجبال الجبال سلاسل الصعب مش هتأثر فيها وفيها المأمن من كل اللي انت هتقول عليه ده. ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا نسفا ليه عشان نسف بحق وحقيقي اوعى تفتكروا ان النسف قلت لكم من شويه يومه ينفخوا في الصور انها حرب ادي الفاظ حرب اهو النسف والتفجير والقذائف دي كلها الفاظ حرب وربنا بيقول لك فاني عن الجبال فقل ينسفها ربي مش معنى كلمه ربي ولا لا مثل اعلى يعني لما تقول ايه انا ابويا انت ما تعرفش يقدر يعمل ايه ويقدر يشتري ايه وبخطه قلم منه ولا امضه منه يقدر يغير ايه ويحول ايه ويعين مين اهو ربي انت عارف قدره ربنا قد ايه انت عارف قدره ربنا دي قدره ايه يا جماعه اللي تمسح في الجبال نسف يا جماعه النسف في اللغة هو الازاله الفورية للشيء مع تفتيته يعني المبنى لو مبنى اتنسف معناه ان في لحظه بيباد. والصخور الكبيره اللي فيه بتبقى ذرات تراب هباء منث في الهواء تخيلوا الجبال تتنسف ده الجبال دي فيها مخزون اليورانيوم اللي في العالم ومخزون المعادن اللي في العالم والكلام ده يتنسف هنعمل ايه وفيها صخور لما تبقى هباء منث عواصف رمليه رهيبه هيبقى شكلها ايه ده جبل الطور لما ربنا اراد ان يرعب بني اسرائيل رفعه فوقيهم لما اراد انه يزلزل قلوبهم امال لما يتنسف جبل الطور هيبقى الوضع شكله هيبقى احنا خايفين من ايه وسايبين ايه احنا قاعدين نتكلم عن الانفلونزا الطير والانفلونزا الخنادير كل دراسات ربنا بيقول لنا انا مش بعتها لكم عشان تخافوا من الانفلونزا الخفيف انا بعتها لك عشان تخاف من, أنا لك عشان تشخاف من رب هذا المرض وتخاف من عقوبته في الاخره وتخاف من اللحظه اللي انت هتقف في ايديه وميها وتخاف من يوم بتنسف الجبال في انسف لما الجبال تتنسف ده القنابل النوويه والترسانه النوويه بتاعه امريكا كلها لو نزلت على جبال الهيمالايا مش هتنسفها يا جماعه ايه الا في الجبال اللي في العالم